كتب الله عليهم الجلاء عذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ذلك بانهم شانقوا الله ورسوله ومن شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليُخزي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم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 فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبه السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فقذوه وما نهاكم, وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إما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 كهم الصادقون والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أتوه. و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُقْشُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.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 Manggum, walain qutilu, la yancurun hum, walain ncaruhum, layulun al adbarum, mala yuncurun, laaum ashadu rahbatu fi cudurhim min Allah, laaum ashadu rahbatu fi cudurhim min Allah, dahlik bainnahum kaumul لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باؤهم بينهم شديد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 كفر فلما كفر قال إني بريء أمك قال إني بريء أمك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الضالين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 129-الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم